لله فتبنوا ولا تقولوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لست مؤمنا تبتون عرض الحياة الدنيا تبتون عرض الحياة فَمَن نَّوَىٰ وَعَمِلَ مَا الله عليكم إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا لَّا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْقَائِمُونَ بِالصَّلَاةِ ۚ بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجا وكلا وعد الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا إن توقفهم الملائكة قال من قالوا, قالوا في قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألا هؤلاء كما هو جهنم وساءت مصيوا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولد لا يستطيعون نحيلة ما يستطيع نحيلة بِلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يعفو عَنْهُمْ وكان الله من يخرج بيتهم هاجرا إلى الله ورسوله ثم ذلك الموت, الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ. فإذا قربتم في الأرض فليس عليكم جناح أم تقصروا من الصلاة إن خفتم أن, أن يسكنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقوا طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا وَاَسْلِحَتَهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَوَلَّوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ لَانَالُونَ عَلَيْكُمْ مِلَّةً وَاحِدَةً وَلَا نُناهُ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى مِنْ طَأْنٍ أَهَمُّ وَإِنْ تَضَعُوا أَسْمَاءَهَا فَتَبُّ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ